جلست أسماء بنت عميس يوما من الأيام تخاطب فاطمة وتكلمها وتحادثها عن أحداث حطرت عليهم في الحبشة وأنهم ذهبوا إلى النجاش وزرناه وأقبلنا في الحبشة وكان معنا في الطريق كذا وكذا ثم فجأة إذ فاطمة سارحة الذهن شارس البال فقالت لها أسماء يا فاطمة ما لأحادثك ولا تردين علي ما لأحادثك ولا تردين علي فانتبهت إليها صاطمة وردت إليها قائلة عذرا يا أثماء عذرا يا أثماء ولكني كنت أفكر بما تفكرين بما تفكرين ما الذي دار في هذا البارد ما الذي أشغلك عنه هل تريدين أن تعرفين ما الذي أشغل ذات العقل قبل أن أقول لك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 قالت ولكني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت هل فكرت في ظلمة القبر لا هل في ظلمة القبر لا مع أنها أهوال العظام ولكن ذلك العقل فكر بما هو أعظم قالت والله إني لأسحي غدا إذا أنا مت أن يطرح توقي ثوب على النعش وأخرج عند الرجال في وضح النهار سبحان الله سبحان الله ما هذا التعقيد خمس أسواب يا فاطمه رضي الله عنك وأرضاك ثم فوقها ثوب سابس من الذي يدي سيديه منك قدم لا وجه لا بفر لا إذن لماذا ومن ماذا تستحين تستحينه وأنت ميسة والناس يبكون وأنت بنت الحبيب عليه الصلاة والسلام وعند رجال وصفهم ربي جل جلاله بأنهم أسقيا أسقيا فتستحينه لماذا لست في سوق ولست متبرجة ولا كاشفة ما هذا العقل قالت والله إني لا أستحي غدا أن يطرح فوقيته على النعش أخرج عند الرجال في وضح النهار ثم تقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ناشدت الله إن أنا مت ألا تدلني إلا بالليل وماذا تيأساطمة قالت أريد أن أخرج عند الرجال في وضح النهار ما هذا هل هي معصية يا ليتنا معقدين يا ليتنا معقدين لله درها تستحي وهي ميت فما بعض الأحياء لا يستحون لأجل هذا أي الخير الذي جاء به الحياة لفاطحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أنه نزل ملك وقيل أن هذا الملك لم ينزل في الدنيا أبدا لم ينزل على الأرض أبدا نزل هذا الملك وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله جل جلاله أرسلني وقال قل لمحمد يقول لفاطنة بشروها أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة عقل سماء فوق السماء لم ينسها الموت الحياء فكان من رب الجزاء ملكا ولكن في الجنان. عقل سما فوق السما لم ينفها الموت الحياة عقل سما فوق السماء لم ينفها الموت الحياة فكان من رب الجزاء فادت ولكن Minen